قُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَالله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُم فَلَمَّا تَرَوْا أت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نرض غر هؤلاء دينهم ومن وتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو تروا اذ يتوفى الذين كفروا الملايكه يضربون وجوههم واعدبارهم يضربون وجوههم واعدبارهم